جاء في بعض الأحاديث أن الشياطين تصفد في رمضان فكيف يتفق هذا مع وقوع جرائم وآثام كثيرة من الصائمين وغير الصائمين في رمضان روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وروا ابن خزيمه في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفلة الشياطين مردة الجن إن الواقع يشهد أن المعاصي ما تزال ترتكب في رمضان وفي غير رمضان ومن أجل التوفيق بين الحديث الثابت وبين الواقع المشاهد قال الشراح إن المراد بتقييد الشياطين في رمضان عدم تسلطها على من يصومون صوما صحيحا كاملا روعيت فيه كل الآداب التي منها عفة اللسان والنظر والجوارح عن المعصية استجابة للحديث الذي رواه البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو المراد بالشياطين التي تصفد المرده والجبابرة منهم كما في رواية ابن خزيمة أما غيرهم فلا يقيدون ولذلك تقع من الناس بعض المعاصي أو المراد أن الشياطين كلها تغل بمعنى يضعف نشاطها ولا تكون بالقوة التي عليها بدون أغلال وقيود أو المراد أن المعاصي التي تكون بسبب الشياطين تمنع ولكن تقع المعاصي التي يكون سببها النفوس الخبيثة الأمارة بالسوء أو العادات القبيحة أو شياطين الإنس ومن هنا نرى أن الحديث لا يصطدم مع الواقع عند فهمه فهما صحيحا وذلك ما نحب أن نلفث الأنظار إليه في فهم نصوص الدين حتى لا تكون هناك ريبة في الدين أو انحراف في الفكر والسلوك والله أعلم